الدرس الثاني في معرض الكتاب واحد استمع إلى العبارات ثم أعدها معرض الكتاب روايات الأطفال الكتب العلمية كتب المغامرات الكتب الدينية الروايات التاريخية الروايات البوليسية